بسم الله وعند من عندك يا أخي ما هو شرط النصب بكي نعم اشترط في النصب بها أن تكون مسبوقة باللام الجارة إما ملفوظة أو مقدرة مثال الملفوظة لكي لا تأسوا على ما فاتكم أحسنته ولكي لا يكون على المؤمنين حرج جئتك لكي تعلمني هذه لام الفوضة جئتك لكي تعلمني والنصب هنا بكي نفسها واللام حرف جر والتعليل طيب مقدرة جئتك كي أتعلم إذا نويت اللام مقدرته اللام أحسنت كي لا يكون دولة بين الأغنياء كي لا يكون ما فيه لام هنا لكن إذا نويت وقدرت فالنصب بها كي تقر عينها أيضا من هذا الباب ما عندنا لام هنا كي تقر عينها لكن إذا نويت وقدرت فالنصب بكيه وإذا لم تنو وتقدر فالنصب بأن مضمر بعد, بعد كي. فهذا هو الضابط مقدرة أي اللام المقدرة التي تسبق كي. فإن نويت وقدرت فالنصب بها أعني بكي وإن لم تنوى وتقدر فالنصب بأن مضمرة كي تقر عينها إذا قلت هنا كلام مقدرة والله أعلم فالنصب بأن بكي نفسها وإذا لم تقدر اللام فالنصب بكي وإذا لم تقدر اللام فالنصب بأن فهذا يرجع إليك أنت فإن قلت ثم لام المغدرا أو ثم لام المغدرا فيكون بها أعني بك فهذا يرجع إلى المعرب وإلا الأصل عدم التقدير هذا هو الأصل عدم التقدير كي تقر عينهما في لام هذا الأصل وإذا لم يكن هناك لام فالنصب أن مضمرة هذا بالنسبة لي كي شرطها ما سمعت أن تسبق باللام لفظا أو تقديرا فإن لم تكن اللام موجودة لا لفظا ولا كذلك منوية فالنصب بأن وكي تكون حرف تعليل مثل اللام حرف جر كيف في هذه الحالة إذا كان النصب بأن مضمرة بعدها تكون حرف جر مثل اللام السابقة لها قال نرجع تشغل السماعة التي فوق الباب ما من يحسن أنا ما أدري الذي يحسن تشغل السماعة الذي فغ الباب شغله قال أذكر مثالا لكي لم يقدر عليها اللام لا لفظا لا تقديرا هو نفس هذا الذي سمعته كي تقر عينها كي لا يكون دولة فهذا يرجع إليك أو جئتك كي تعلمني فهذا المثال يصلح لهذا وهذا على ما سمعته فيرجع إلى المعرب فإن قدر اللام فالنصب بكي وإن لم يقدر اللام فالنصب بأن مضمرة فإذا سئلت كيف تعرب كي أتعلم جئتك كي أتعلم فقل كي حرف نصب على نية تقدير اللام أو كي حرف جر على عدم النية والنصب بأن مضمرة هذا مه صعب فلا يستصعبه الطالب فهو يرجع إليه والأصل هو عدم التقدير الأصل عدم التقدير نعم عدم تقدير اللام فيكون النصب بأن مضمرة هذا هو الأصل لكن لو قال الشخص هذا باعتبار ما ذكره النوحى لا بس هو من النواصب أيضا لام كي فنصبها بنفسها أم بأن مضمرة بأن مضمرة حسنة بأن مضمرة جوازا نعم وتسمى أيضا بلام التعنين وهي التي يكون ما بعدها إلا لما قبلها سافرت لأطلب العلم سافرت لأطلب العلم فطلب العلم إلا في إيش في السفر سبب للسفر ما هو سبب سفرك تقول طلب العلم فما بعدها يكون سببا علة لما قبلها هذه هي ألام التعنين ليكون للعالمين نذيرا أيضا من هذا الباب تقدم شرحها ولام الجهود ما هو ضابطها والنصب بماذا يكون بعدها يكون النصب بأن مضمراه أجوبا بعدها وما هو ضابطها نعم هي التي تسبق بما كان أو لم يكن هذا هو ضابط لا الجحود ما كان زيد ليفعل كذا لم يكن زيد ليفعل كذا هذا هو ضابطها سواء كان كان برفض هذا الماضي الذي هو من غير اتصال شيء به أو اتصل به ضمير التثنية أو الجمع نفس الحكم ما كان ليفعل كذا وكذا الزيدان ما كان ليفعل كذا وكذا وإذا كان جمع والجمع ما كانوا ليفعلوا كذا وكذا شاهد أنه بلفظ كان الماضي سواء كان تصل به ضمير أو لم يتصل تصلت به تانيث ما كانت هند لتفعل كذا أو لم تتصل فليس مقصورا على كان هذا فقط إن المقصود بلفظ ماضي أو بلفظ المضارع لم يكن هذا واضح فلا يفهم من قولهم هي التي تسبق بما كان أي بهذا اللفظ فقط ما فيه غير كان فلا يصلح كانوا وكان وكانت لا وإن المقصود بلفظ ماضي سواء كان مع الضمير أو من غيره ضمير أي ضمير الجمع وضمير التثنية سواء كان مع تاء التنيث ما كانت هند لتفعل كذا أو من غير تاء ما كان زيد ليفعل كذا فهذا يفهم وكذلك لم يكن سواء كان لم يكن أو لم يكونا أو لم يكونوا أو لم يكن الهندات لم يكن ليفعلنا كذا وكذا فلا يقتصر على لم يكن فقط سواء بهذا أو بغيره من المضارع لم نكن أو لم نكون لنفعل كذا لم نكن لا في هذا الجمع تقول لم نكن لنفعل كذا لم نكن لنفعل كذا أو لم يكن سهل أو لم نكنا لنفعل كذا وكذا أو لم يكونوا ليفعلوا كذا وكذا فلا يقتصر فيه على لفظ يكن لم يكن فقط لا سوى كان بهذا المضارع اللفظ أو بغيره من الأفعال المضارعة هذا واضح وينتبه لأنه بعض الأخوة سأل عن هذا هل ما يصلح إلا فقط هذا الشيء لم يكن وما كان لا القاعدة العامة أن تسبق بكان الماضي أن تسبق بالفعل الماضي المنفي بلم هذا هو أو الفعل المضارع المنفي بلم لكن من باب التسهيل على الطالب يقولون أن تسبق بما كان أو لم يكن نعم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من هذا الباب سبقت بما كان بسم الله في شيخون فيما تقدم. قبل أن ننتقل إلى غيره قال رحمه الله ولام كي ولام الجحود وحتى لازلنا مع الناصب التي تنصب بأن مضمرة بعدها وهي قسمان ما ينصب بأن مضمرة جوازا وذكر واحدا فقط هنا وهو لام كي وما ينصب بأن بعده بأن مضمرة أجوبا وهو ما عدا لام كي فيما ذكره، فأخذنا أمسى منه أو قبل أمسى لام الجحود مع ضابطها، وأن ضابطها هي التي تسبق بما كان أو لم يكن، أي بكان المنفي بما أو يكن المنفي بلم، وسواء كان بهذا اللحظ كان أو بغيره من الأفعال الماضية التي تتصرف من كان. كان يكون إلى آخرة. لا كان، وأيضًا كذلك الماضي هذا اللي نصرف منهم، نفسه أيضًا الماضي. كانوا، كان، كانت إلى آخرة. سواء كان بهذا فقط أو بغيره. وأيضًا لم يكن، لا يشترط فيه أن يكون بهذا اللفظ سواء كان لم يكن أو لم يكونوا أو لم نكن إلى آخرة. ثم ذكر رحمه الله من الناقصين أيضًا حتى. وهي تنصب بأن مضوره بعدها وجوبا وتكون للغاية والتعليل أما هي فهي حرف غاية وجر أو حرف تعليل وجر وليس تناصب على الصحيح هذا بالنسبة حتى النصب بعدها بأن مضوره وجوبا وأما هي فإذا عربتها فتقول فيها حرف غاية وجر أو حرف تعليل وجر المثال الأول حرف غاية ذاكر حتى تنجح ذاكر حتى هذا حرف لا هذا محتمل لغير هذا لكن حرف غاية مثل سأنتظرك حتى ترجع سأنتظرك حتى ترجع هذه حرف غاية وضابط التي حرف الغاية هي التي ينقضي ما بعدها ما قبلها بحصول ما بعدها هذا يقال لا حرف غاية التي ينقضي ما قبلها بحصول ما بعدها سأنتظرك حتى ترجع فينقضي الانتظار متى إذا حصل رجوع هذا الذي تنتظره المنتظر واضح فهنا تكون حرف غاية إذا عربتها سأنتظرك حتى ترجع تقول حتى حرف غاية وجر وترجع فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد حتى وجوبا وعلامة نصب الفتحة واضح لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى فما هي حتى هنا حرف غاية وجر لأن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعد فهم يقولون لن نبرح حيث نستمر على عبادة هذا العجل حتى يأتينا موسى فإذا رجع إلينا موسى ترقنا عبادة العجل فهذه هنا حرف غاية وجر والنصب بعدها بأن مضمرة وجوبا فلن أبرح الأرض حتى يؤذن لي أبي ما هي حتى هنا حرف غاية وجر لأن ما قبلها ينتهي وينقضي بحصول ما بعدها فإذا أذن لي أبي تركت أيش المكوت هنا في الأرض تركت المكوت في هذه الأرض وانتقلت إلى الأرض أبي لن فلن أبرح حتى يأذن لي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أي أني سأستمر باقيا هنا حتى يأذن لي أبي بالرجوع رجعت بعد ذلك واضح فهذه يقال فيها حرف غاية وجر وضابطها أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها قال لم نفهم بعض الأشياء بسبب السماعة التي فوق الباب يا أخي النديع الذي هذه ويشغلها النقوة طيب هذا بالنسبة لحتى التي تفيد الغاية وأيضا من معانيها أنها تفيد التعليل وضابطها أن يكون ما قبلها سبب لما بعدها هذه التي للتعليل ما قبلها سبب لما بعدها أسلم حتى تدخل الجنة أسلم حتى تدخل الجنة ما هي حتى هنا؟ هذه تعليلية لأن ما قبلها الإسلام سبب في دخول إيش؟ في دخول الجنة فهي هنا حرف تعليل ذاكر حتى تنجح تعليل لأن المذاكرة سبب في النجاح هذا واضح فإذا حتى التي ينصب بعدها الفعل بأن مضمرة وجوبا إما أن تكون للغاية أو تكون للتعليل ضابط التي للغاية أن يكون ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها أن ينتهي بحصول ما بعدها سأنتظرك حتى ترجع فانتظاري ينتهي متى إذا رجعت لي انتهى انتظاري والتي للتعليل أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها ذاكر حتى تنجح أسلم حتى تدخل الجنة عبد الله حتى يغفر لك واضح حتى يغفر لك فعباد الله سبب لي المغفرة وهكذا وقد اجتمع الأمراني في الدليل الواحد فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فهذه محتمل الغاية أي أن قتالكم ينتهي برجوع هؤلاء وبفيها هؤلاء برجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى وترك القتال فقاتل التي تبغي حتى تفيئة أي إلى أن تفيئة فهنا تفيد الغاية محتملة أنها للتعليل فقاتل التي تبغي كيش تفيئة لأجل أن تفيئة وترجع واضح فالدليل الواحد قد اجتمع فيه الأمران أي الغاية في حتى وكذلك أيضا التعليل مثل هذه الآية فقاتل التي تبغي حتى تفيا فهل محتملة للتعليل لأن ما قبلها سبب فيما بعدها ما هو يعني سبب المقاقص سبب الرجوع المقاتل قاتل أم حتى يرجعوا فإذا المقاتل هذه سبب لرجوعهم فالله أمرهم بها لأجل أن يرجع أولئك واضح محتملة أيضا للغاية أي أنما قبله ينقضه القتال بحصول ما بعدها فقاتل التي تبغي إلى أن تفيء واضح فالتي للغاية بمعنى إلى والتي للتعنين بمعنى كي كما تقدم لأن كي تفيد التعنين انتهينا من حتى بقي الاعراب حتى ننظر لخفايم أملا حتى يرجع إلينا موسى حتى حرف آه. ويش عندك ضابط وغاية انتم ليش تلقنون انتم ما هو عندكم السؤال ما يصلح هذا ننظر لك فهمه ولم يفهمه ههت احسنت حرف جر كيف عرفت انها للغاية هنا اذا ما فهمت انت الذي نحن فيه كيف عرب كيف حكمت عليها بأنها للغاية حسنتني أنما قبلها, قبلها ينتهي وينقضي بحصول ما بعدها سنتف عقوبهم على العجل ينتهي وينقضي بحصول أرجوع موسى لن نبرح عليه عاكفين أي نستمر على العقوب حتى يرجع موسى وهنا أفادت نسباتنا لأننا لن حرفنا فيه ونبرح حرف ونبرح فعل يفيد النفي ونفي النفي إثبات كما هو معلوم فلا يقال هذا نفي كيف يكون إثبات يعني معنى أننا سنبرح على العجل ونستمر لا هذا هو معناه لأن لنفي لن ونبرح من فعل النفي والنفي إذا دخل على النفي أفاد إيش الإثبات أي أننا سنستمر على عبادة العجل حتى يرجع لنا النبي وموسى فلا يقال هذا المعنى من منين جاء تفضل حتى حرف غاية وجر نبرح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى حسنته وعلامة مصفلتها الظاهرة على آخره طيب. لكن حتى تنجح أو اجتهد حتى تستفيد اجتهد فعل أمر فاعل مستثل تقديره أنت حتى تستفيد حرف غاية وجر هنا كيف عرفت أنها غاية قصي حرف تعليل وجر كيف عرفت أنها حرف تعليل هنا لأن ما قبلها سبب لما بعده فالاجتهاد سبب للاستفادة أحسنت والفعل حتى تستفيد منصوب بأن مضمرة بعد حتى وجوبا علامة نصبتها الظهر على آخره أحسنت طيب نأخذ غير حتى في شيء أخوان قبل النقل إلى غيرها نعم نعم حرف تعليل وجر التعليل معه الجر والغاية معه الجر في الغاية بمعنى إلى وفي التعليل بمعنى كي إذا كانت للغاية فهي بمعنى إلى وإذا كانت في التعليل فهي بمعنى كي ذاك حتى تنجح أي كي تنجح سانتظرك حتى تأتيني أي إلى أن تأتيني قال رحمه الله والجواب بالفاء والواو طيب هذا ناصبان أيضا ينصبان الفعل المضارع بأن مضمرا بعدهما وجوبا الجواب بالفاء والواو وأصل العبارة وبالفا والواو الواقعتين في الجواب هذا هو الأصل الأصل والفا والواو الواقعتين في الجواب لكن مصنف كما ترى قال والجواب بالفا والواو وسيط الكلام عنه فالنصب كذلك أيضا يكون بأن مضمر وجوبا وذلك إذا وقع الفعل مضارع بعد الفاء أو الواو إذا وقع الفعل المضارع بعد الفاء أو الواو نصب بأن مضمرة بعده وجوبا ويشترط في الفاء والواو أن تقع بعد أمر بعد طلب أو نفي هذا الشرط في النصب بعدهما هذا أهم ما يقول لأنه, لأنه في شيء من الصعوب يحتاج إلى تركيز من الطالب الآن من النواصب التي ذكرها الفاء وإيش والواو والنصب هل بهما الصحيح أن النصب بأن مضمرة بعدهما وجوبا واضح، ومتى ينصب الفعل بعد الفاء والواو؟ قالوا يشترط في ذلك أن تقع هذه الفاء والواو بعد نفي أو طلب، بعد نفي أو طلب هذا هو شرط النصب بالفاء أو الواو، الواقعتين في جواب نفي أو طلب، هذا شرط. أنهما يقع بعد نفي أو طلب النفي لا يغضى عليهم فيموتوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين لأن لما هذه من أحرف الجزم بمعنى لم كما سيأتي معكم إن شاء الله فإذا وقعت الواو أو الفاء بعد نفي أو طلب فهنا ينصب واضح هذا ويشترط في الفاء أن تكون للسببية ما هو كل فاء هناك فاءات كثيرة أنتم حفظوا هذه الآن الفاء التي ينصب الفعل بعدها وتقع بعد الجواب هذا بعد النفي أو بعد الطلب هي التي تكون للسببية هذا ضابطها هي التي تكون للسببية مثل ذاكر فتنجح ذاكر فتنجح هذه فاء السببية ضابطها يكون ما قبلها سبب لما بعدك ما تقدم في حتى هذه التي ينصب الفعل بعدها بأن مضمراه وجوبا هي فاس سببية فقط التي يقال لها للسببية ما هو ضابط فاس سببية أن يكون ما قبلها سبب لما بعدها ما الذي يشترط فيها حتى ينصب الفعل بعدها يشترط فيها أن تسبق بنفي أو طلب يشترط فيها أن تسبق بنفي أو طلب فإن لم تسبق بشيء من هذه الأشياء فلا ينصب الفعل بعدها هذا الضابط يحفظ نعيد لأجل أن يتقرر أخذنا من النواصب حتى وانتهى الخنم عليها ثم عقب حتى بإيش بالفاء والواو هذان حرفان ينصب الفعل بعدهما بأن مضمرة وجوبا ماذا يشترط فيهما يشترط فيهما أن يسبقا بنفي أو طلب ماذا يعني بالفاء هنا الفاءات كثيرة في لغة العرب يعني بها الفاء التي تفيد السببية ما هو ضابطها أن تسبق بنفي أو طلب وتدخل على الفعل المضارع فإذا سبقت بنفي أو طلب ودخلت على الفعل المضارع فهنا في هذه الحالة ينصب الفعل مثال ذلك لا يقضى عليهم هذا نفي فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا فمن يعرب هذه الآية لا نافية نعم أحسن تفع المضارع مرفوعهم وغير الصيغة وعلامة رفع ضم ومقدر من منظور التعذر لا يوضع عليهم اللي جارهم جروه في محل رفع لا يفاعل نعم فيموت الفاء سببية كيف عرفت أنها سببية لأن ما قبلها سبب لما بعدها لا يقضى عليهم فيموتوا ما فيه قضاء نعم يموتوا في المضارع منصوب بأن مضورة بعد فاء السببية وعلامة نصبه حذف النون أولو فاعل فالشاهد فيموتوا أحسنته ما تأتينا فتحدثنا ما تأتينا فتحدثنا لا أنت عربت اليوم نريد واحدا ما عربت ما تأتينا فتحدثنا ما نافيا تأتينا في علم مضارع مرفوع لم ترفع ضم مقدرة ونهدي مفعول به والفعل مستدر تقديره أنت نريد بس فتحدثنا الفا سببه أحسنت فتحدثنا في علم مضارع منصوب أو جاء الوقت خلني إلى هنا سبحانه وتعالى لأنه درس بعدنا الآن غدا إن شاء الله نسالك بعدنا درس إلى هنا.